سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته منهم صلصال من حمى مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذذني إلى يوم يبعثون قال فإن من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال رب بما أغويتني له زينا لهم في الأرض ولأغيونهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عباد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 إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين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 pada